يَحْلِفُونَ بِلَّهِ مَا قالوا وَنَقدَدَ قالوا كِمَةَكُفرْرِ وَكَفرَروا بعد إسلامامِهِم وَكَفرَروا بعددَ إسلامامِهِم وَهَمّ بِملَم يَنَالُ وَمَا نَقَمُ إِللا أَنْ أأَغْنَاهُم الله وَرَرسُولُهُ منِنْ فَضلِ